لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت تبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون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 ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما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 فَإِذَا الَّذِي اسْتَوَى نَصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ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 تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى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 ولمّا توجّهتُ للقاءٍ أمدينا قال عسى ربي أن يهديني قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل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 فَسَقَطَ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّوْا إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ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 والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس منها جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا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 فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ ولا مدبرا وَلَمْ يُدْبِرُوا وَلَمْ يُعَقِّبُوا يَا مُوسَى اقْبِل وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ اُسْنُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ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 وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقوني إني أخاف أن يكذبون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 واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم.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 وَمَا كُنْتَ تَثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْنُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّنَا كُنَّا مُرْسِلِينَ وما كنت بجانب الطور إذن دينا ولكن رحمة من ربك لترقى من ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم لعلهم يتذكرون.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 وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا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 وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن تبعل هداه معك نتقطف من أرضنا أو لم نمكّل لهم حرا من آمن يجبا إليه ثمرات كل شيء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 وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقاء فلا تعقلون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 فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون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 سبحان الله وتعالى أما يشركون وربك يعلم ما تكِن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو وهو الله لا إله إلا هو وله الحمد في الأولى والآخرة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 فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما ها أوتي أقارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فقسفنا به وبداره الأرض فما كان له وفآء يصرنه وَمَنْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُتَصِرِينَ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالأَمْسِ يَقُولُونَ يٰلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ ۖ فَلمَّا فُتِحَتِ الْيَمِينُ لَمْ يَدْخُلُوا مَعَهُمْ لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون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 ومن جاء بالسيئه فلا يعذل الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون ان الذي فرض عليك القران ليردك الى ما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 ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أزالت إليك وادع إلى ربك ولا تكونهن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو وكل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون